لا إله إلا أنت سحنك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سحنك إني كنت من الظالمين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 كَنَ كَانَ هَذِهِ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا